بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عوجاء ويبلغونها عوجاء وهو بالآفرة كافون وبينهما حجاب وعلى الأعراف جالون يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة